السلام عليك يا يا يسوع da you <laughs> are s'ka so, no. Thank mm -hmm. you. multimwr pol po اذكرك <مالي> من لي مدى يعبر عن اولى كما قني يا بترتي من حازك كل عالم بتواني على اولى كما قني يا بترتي من حازك يوتيم العرج كل لك مريم ماذا يعبر عنك كما كن Sallamu alayhi wa sallamu Sallamu alayhi wa sallamu në këtë mënyrë